سَيِّحَ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ قَبُورَ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ تحرير رقبة من قبل أي يتماس؟ ذالكم تعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتماس؟ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعَ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا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 ويقولون في أنفسهم لو لا يعزب الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبأس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم